فَرَامَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَلَقَّتِ الْأَضْرَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَذَّبَ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الظَّالِمُونَ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 دَنِيَ عَنِ النَّسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قِبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ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 يوسف أعرض عن هذا واستغفذي لذنبك إنك كنت من الخطئين فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا İnna lene raha fi